و على لي وصلي يوم الثلاثاء اللي هي اليوم المبارك البلد تنيمها بدل ليله دي اي شيء عاده زو الله خيرا وحوينا لها هذ الليل شيء ابي اذو بعيه التمسك بالاسلام خوف الاسلام من الكفار ايد او كف صدق قال الله عز وجل واقسموا بحب الله جميعا ولا تفرقه لا سبحان وتعالى وهو ان امر ان ينوحو ينقصن بحبل الله هدي الى سبحان وتعالى واسلام هدي الى سبحان وتعالى ان امر ان الكتاب وسنه الكتاب وسنه يوصني الى سبحان وتعالى نام يا ايها الذين امنوا خذوا في السلم كافه لا اله الا الله رئيس قسم انت دين سينو قاسم جميع الجواله الى خين القمر وقاصه الى سبحانه وتعالى وطيعه رسول باذن الله عليه وعلى اله وسلم وطيعه فاسئلها يا جنه الاله سبحانه وتعالى الله صلى الله أمده يدعوه من يجنه يجلي يجلي يجلي رسوله صلى الله عليه وسلم وقال <تصفيق> سجيده مهي ريت عبده ويدي سيد الله تعالى <تصفيق> عليه إذا جيده يجلي أي لديه ومن يأبى يا رسول الله ومن أضعني بها من جنة وفقه عني يا أبي عاصي يجلي يجلي ومن عصاني فقد أبى وفقه يعاصي أنا يجلي واجي يجلي واجي ليه صلى الله عليه نغفر رتوب الدالية وضاعة الله وضاعة رسوله الله عليه وسلم وإن الله سبحانه وتعالى إن رسولك سوى باعة وإسلامك وقف صدعه قد داله وقص النار يا أيها الذين آمنوا واتبوا الله حق سرطاته ولا سمسن إلا وأنت مسلمون إلهي بينه وتردارني إلهي بين يعني غفر رضي الإسلام ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلا وأنتم مسلمون إسلام هو فلاحه وتليباني الديئي أسروا وتليباني سقد أصلح من أسلم ورسل إسلام تزوي صلى الله عليه وسلم وهأ أصلح يوليباني قفة إسلامي ومفلح كل إباني واليباني أسلام وحتى الصوف الليبائي وإسلام لماذا ذا وحيي ليمن إن الكشف كف شركي و عياذ بالله الاسلامي وديوي كفري وديما يا اسلامي وديوي غرينايه يعني نقف قدو قدو شركيه وكفريه الله سبحانه وتعالى ما يري الى الاسلامي يسوي غريسه الله سبحانه وتعالى هو هي مرفوع يعمل لا ان لا يقبلنا عمله ولا تكون من الخاسرين يا شرك ودعو الى الله سبحانه, سبحانه من عمل عليه الصلاه والسلام وقد هذه اكبر ذنوب عمل جوا جوا بريا وحنا لنغنى نشاطين كانه لا يشعر تعالى وداش يشغل شويه واعوذ بالله الله اي ذنب اعظم وهو الله صلى الله الله يقدروا بني ادم كذنوبته اي غلان اي قدعان وشرك وَيَنَادِي إِلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيَشْنِئُ مَثِيلَ نَذِيرٍ وَحَقَّ لَمْدِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيَبَادِرُ إِلَى لا يحق يَأْتِينِ خَلَلٌ لَهُ إِنَّهُ نَذِيرٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاسَ أَعْوَجَ الشَّمْبِاءَ وَعَادَ مِثْلَ بَقَاسٍ وَظُلْمٌ أَظْلَمُ الظُّلْمِ مِنْ شِرْكِ اللَّهِ ظُلْمٌ عَظِيمٌ رَكَاتٌ لَيْسَ لَغُوبٌ لِيَ مَعْصِيَةٌ نَعَاصِي لَمْ تَأْتِ لَامَ تَأْتِي كوفي الكثوري لان تاريخ 929 نقصان نقصان بما حيث سوى صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يشرب ذلك ابن وهو مؤمن ولا يشرب شارب منه يشربها وهو مؤمن ولا يذوق شارب منه يشربه وهو مؤمن ومعا في حديث رواه البخاري فذكروا لي شيء معلوم كذا ضروره فاشيء لكن ومحصير كذلك زندي ومحصير خمري ربي مع الضوء محصير هذا نفسه الله عليه وسلم أهوه وثلما قفتي معاتيدا مع السلم وعشرون السنين إيمان في السنان إيمان كالأغادي وإيمان كالتان ساعة إيمان كأسر في سلو مديد كامت إيمان كدما يسكتر مبالودي لأنه محصيرا مع الضوء إيمان كفادي ودما يسكتر يهاج يماشي تواذئ بنقل الله يا خوانت يماسي عبد الصماني يريد الكلب مركب المخالفات كل فيديو ياما في صون ونظن وها صار صيا يعني وحولي يعني ان ان الله سبحانه وتعالى رسوله صادق واسلام صادق سنته وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وحي حق سبحانه وتعالى عليه ما سطر يا وهسته او ما الركول الدين هذا يا خردا ويا هذه أقلق صحيح رسول الله عليه وسلم وحيحرص على ما يصعبه وصحي الله ولا تعجب وإذا قلنا استحيائي يقبع طلب العلم طلب العلم يقول إلا وجده طلب العلم يتطلق عليه لذلك القرآن في حديث يتصار وفي فد يتساعد أي شيء ما ها علوم تدميه وذلك علوم تدميه وذلك يبقص هديبه وبهتضخ وحقح في ونقول انا شيء او كنت قصدنا هو هو يفسرها يقول والله اعلي شيء سيدنا لا علم رقبل ذلك الدللا شيء تصارع في كتب فضيله والاييه الرصيه جديده اخرها ورجعيه بينه وقفه لايه جديده هي اخرها وعلم كتاب الله وعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الى الله سبحانه وتعالى نظره هيك دغيزه ما دغيزه سبحانه وتعالى نصع سيدنا قناه سنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك بارك لله وعالمي يمعنه وهويات احكام دليس بن بابي الذي وقعني هذه الدينويه تصحيح هذه الطريق اللهم يسر لي كل امري وحسبا وان اللواء هي طلاب في جلاله هذه الله سبحانه لا اله غيره خير خلق عالم الله سبحانه وتعالى فإن هذا الشيطان واجب يفوته رسول روحي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خير يفقه في الدين فإن الله سبحانه وتعالى خير يواناك والله الضوء من دين تأيوها تأيوها اليابي رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك وحلقها بها تيادي لعشو علمي لعشان الله أنت أرجع بها خير لعشان معلمنا خير وافدت خير يواناك يوحسن برعينا المغتص نحن من هذا اللي قد هذا لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم برشديد إنه لقوش من هذا نمتصي هذا الموضوع لخلاصة لي أيض دودو دهاني الشيخ محاسا أبو زيد جزاه الله خيرا رحمه الله خيرا عندي سؤال من يجيب عليه عندي سؤال الناس يبالساء ما تجي غالي طب يا ترى فين هو هو الريال اللي اين الله امني يج اين الله امني يج ساتر انت عندك من انت اين فوق العرش فوق العرش صح فوق العرش فوق العرش أين, فوق, العرش. لكن العرش أين؟ ها؟ فوق السماء ماذا تزيد الرحمن على العرش يستوع طيب ما زيد زيد آيات وحديث من السنة من يزيد آية على أن الله في السماء فوق السماء في السماء أي فوق السماء من يديد آية دليل سلتحفظ ومسلعا لكم تستحيون هكذا ها ها صلى الله عليه وسلم طيب ها هذا في علم الله نحن نريد ان الله فوق السماء ها بسرعه كل حول العرش العظيم بحديث ثم استوى على السماء بسواهن سبع سماوات طيب ها زيدوا كثير ها أنت كأنك تريد أن تقول شيئا تعمنتم في السماء أن يخصف بكم الأرض نعم حسن أمن يحفظ حديثا من يحفظ حديثا جارية ها من يحفظ حديث الجارية نعم. أكيد تحفظونا بس ما تريدون تقول تقصد طلاب الله مع الله <تصفيق> طيب ها. أخونا أبو سفيان إن شاء الله يقرأ عليكم الحديث وتحفظونا طيب تحفظونا جاء في صحيح مسلم حديث معاوي بن حكم رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت رجلا وضرب جاريته ثم قال عليه علي فأردت أن فضربت فلضمت وجهها فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقال اتني بالجارية فقال لها أين الله فقالت في السماء فقال النبي عليه الصلاة والسلام احتقها فإنها مؤمنة او في هذا, هذا حديث معاوية الحكم السلمي كان عنده جاريه ترعى له غنما فجاء الذئب فاخذ شاتا من الغنم فقال وانا آسف كما ياسف بن ادم فصكها فك فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال اأتي بها فأتى بالجارية والجارية صغيرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت رسول الله قال فعثقها فإنها مؤمنة رواه مسلم فاعتقها فإنها مسلمة الشاهد إذا قال لك إنسان ما الدليل على أن الله في السماء قل الدليل حديث معاوية ابن الحكم ابن الحكم السلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية أين الله قالت في السماء قال ومن أنا قالت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة قواؤه مسلم اه من يعيد هذا من يعيد هذا الدليل اه يعيده تهب اختصارا ما حد حفظه طيب اسألك يعني سؤال اخر من خلقت هذا سؤال سهل سهل من الأول صح من خلقت من يجيب لا أريد واحد من أجل أن يجيب ونقول لهم الدليل حمد لله رب العالمين صحيح هذا دليل يعني الله الذي خلقت هكذا الله خلقك من الذي خلقك الله والدليل الحمد لله رب العالمين لكن في دليل آخر أيضا الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء نعم والله خلقكم وما تعملون أدل كثير لهذا إنما إذا سألك إنسان من خلقك تقول الله الذليل تذكر هذا الله خالق كل شيء